من الثابت محفور بدم ومسلوب اتحاول تطور لحد المسلوب انا ابن الثابت محفور بدم ومسلوب <ومكتور> اتحاول الثورة لحق المسلوب قدام زياد ورائد يخوضوا الحروب في راسه مسلما شكوا للنصر دروب انا ابن الثابت محفور بدم اسمك ما ينتهي لبلل ونهار في راسك جنبك قيبل واختار صفك يا ثابت مصنع احرار دمك يا قائد والله مايروح يأخذوا لحروب في رأسه مثل ما شكو للنصر دروب. <تصفيق> على اليمين ورصاصه يرعد برد فلسطين مسلا من تاكم واحد واثنين عشرة وعشرين ومية وميتين رح نصمد حتى طرد اليهود للقدس الغالي والحروب في راسه مسلما شقوا للنصر دروب والله محمل ودمي مترابي والله مجبول تلكرم ابي غضول حروب في راسه ما سلامه شقوا للنصر تروب انا ابن الثابت محفور بالدم ومكتوب فتحا والطوره لحق مسلوب انا ابن الثابت محفور بالدم ومكتوب فتحا والطوره لحق المسلوب